وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا كُنْ فَيَكُونُ ثُمَّ قُلْنَا مِن بَعْدِهِ اجْتِزُوهُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَسَجَدُوا إِلَّا ابْنَ آدَمَ مِنْ نَسْلِ إذ أمرتك قال على خير من خلقته من ماء وخلقته من طويل قال فاحبط مها فلا يكون لك تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغين قال When the news يَدْعُونَ حَتَّىٰ مُشَاكِرِينَ ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من قادم فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما وسلم يا ايي ربنا يا رسول فدللهما به فلن كل من يا ان اشيبوا لكم